وَإِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيَأْتِ كُلُّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلُّوا فَإِنِّي يخافوا عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يفنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستوشون سيابه يعلم ما يسر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 ولق السماء والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبل وكم ليبل وكم أيكم أحسن عملاً ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد موته لا يقولون الذين كفروا لا يقولون الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولون ما يحبس ألا يومئذ مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤوس كفور ولئن أذقنه نعماء بعد ضرّ أمسّته لا لا يقولن ذاب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبوا وعملوا الصالحات أولئك لهم موفر أولئك لهم موفرة وأجر كبير فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إلَيْكَ وَضَائِقُ بِصَدْرِكَ أَيْ يَقُولُ أَيْ يَقُولُ والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراء قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجب لكم فاعلموا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 أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أَفَمَن كَانَ على بَيْنَهِ مِن رَّبِّهِ وَيَتَلُو شَاهِدًا مِنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابًا سَاس ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكفي مذية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وَمَنْ أَضَلَّ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَاءَكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعَنَتُ اللَّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهو بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم موسیقی فاخبطوا الى ربهم اولائك اولائك اصحاب الجنه هم فيها خالدون ما مثل الفريقين كالاعما والاصم البصير والسميع هل يستويان مثلا أ فلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إنا قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله قَوْمٌ عَلَيْكُمْ عَذَابٌ يَوْمٌ أَلِيمٌ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ تَتَّبَعُ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادَ ظُلْمًا بَادِيَ الرأي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 وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزنكمها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِ أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا أَلَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم بالله الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم مصحين صحلكم إن كان الله يريد أن هو ربكم وإلين ترجعون أم يقولون افترى قل افترئته فعلي إجرامي وأنا بدني أمم من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبه في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مروا عليهم لأم أومِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّنَا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يخزيه ويحل عَلَيْهِ عذاب حتى إذا جاء أمرنا وفرت نور كل نحمل فيها قل نحمل فيها من كل زوجينثنين وأهلك إلا ما سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقالوا كبروا فيها بسم الله مجرىها ومرسها إن ربي لا رفور الرحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال وهي تجري وَكَانَ فِي في معزلي يا بني يا بنير كم معنا ولا تقم مع الكافرين قال ساؤي الى جبل من الماء مَحَالٌ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُظْلِمِينَ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَمْطِرِي وَغَيْضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَى عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَلَأَذَانُ حُرُّ رَبّهُ فَقَالَ رَبّي إِنَّ نَبِيّ مِنْ أَهْلِي إِنَّ نَبِيّ مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ رَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكِيمِ قَالَ يَا نوح إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عمل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 وَإِلَّا تُؤْثِرْنِي وَتُحْمِنِي أُكُمّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قِيلَ يَا نُوحُ قِيلَ يَا نُوحُ طِبْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّن, من وَأَمَّوْنَ مَتْعُونٌ ثُمَّ مَسُوهُمْ مِنَ عَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْوَيْلِ وَنُوحِهَا إِلَيْك مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَصَبِذْ فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا عهل الذي فطرني افلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ويا قوم استغفروا ربكم ثم ترهوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا وَتَن إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ قَالُوا يَا هود مَا جِئْتِنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلٍ وَمَا نَحْنُ لَك بِـمُؤْمِنِينَ إِنَّ نَّقُولُ إِلَّا اتَّرَكْتَ بَعْضَ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دار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 إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمُونَ نَجِيْنَهُ دُوْمَ الَّذينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجِيْنَهُمْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأثبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قومه وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريبا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 على بينة من ربي وآتاني منه, رحمة وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه وَإِنَا قَتُوا اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ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 أرسلنا إلى قوم نوط ومرأته قائمة فضحكث فبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق و منه وراء إسحاق يعقوب قالت ياويلت ألد وأنا عجوز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 فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ رَوَعُ وَجَآءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمٍ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَاهُمْ نِبَّةٌ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِن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 قال يا قوم هؤلاء بناتهن أطهر لكم قال يا قوم هؤلاء بناتهن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل راشد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 ربّي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرم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 قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي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 وعَلَكُمْ رَقِيبٌ وَلَمَّا جَاءَ مُنَادٍ جِئنَا شُعَيْبَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا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 وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفض المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم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 موثون نصيبهم غير منقوص ولقد أتانا موسى الكتاب فختلف فيه ولو لا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم وإنهم لفي شك منهم مريب وإن كل لما لا ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطوه إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم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 وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزانون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمتلون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 وقل للذين لا يؤمنون عملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فعبده وتوكل عليه أَنَّ رَبَّكَ بِوَافٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ